واحده واو خلق منا زوجها وخلق منا زوجها واستمنهما رجلا كفي ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اللَّهُ هَكَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا وَأَنْتُم لِلْيَتَامَى أَمْ لَكُمْ عَلٰى تَنْتَمٌ عَلٰى وَيَبِعَ عَلَىٰ أَن تَكُولُوا أَمْ وَالَهُ إِلَٰهًا مَّعَكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبَّا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 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن وَآتِ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فكلوه هنيئا مريئا ولا <متوس mày> تؤمن No, no, no, no. ارَافًا وَفِذْرًا أَن يَكْبُرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا وَمَن كَانَ فَقِيرا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ شهيد عليهم فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجل نصيب مما ترك الوالدان والاقربون اول وَالِذَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِنْمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نصيباً وَإِذَاخْ أَوظَورَ القِس مَ تَولقُنُ بَ لتَمََ مَنْ food mm -hmm. O <todd> Me being There الله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة o oh, oh, oh. وَلَمْ تَأْتِنَا الْفَاحِشَةُ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ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 وبعضكم الى بعض واخذنا منكم ففي حين فمستمتعتم به منه فآتوا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليم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 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوا النِّسَاءَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مَأْوُف وَأَنكُم نَجْرُكُم فِي الْمَعْرُوفِ م صنات غَييروموسَ في حات وَلَُد تخذاتِ أَخُد فإِذَا أحصن فَائِ أَتَينَ بِفَحِ شَْتٍ فَلَ النَّ نِصْ فُمامُ صناتِ مِ ذالِكَ لِمَن خَشِيَ اللَّهَ نَتَميَّمُكُمْ وَأَنْتَ صَبُورٌ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم 117. وخلق الإنسان ضعيفا 118. يا أيها إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ وكن بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة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 كُمْ سَنَأْتِكُمْ وَنُذْخِرُكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ الله بي بعضكم على بعض للجال نصيب من <تصفيق> واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل وَلِكُلِّ جَنَّاتٍ مَّأْوَى مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ قُتِلُوا ايما ما نكف فاتم نصيبا ومن الله كنا نعن كل شيء شهيدا يَوْمَئِذٍ مَّعْلِي يِمِمَّا تَرَكَ الْعَالِمَانِ أَقْرُونَ وَالَّذِينَ قُدَّت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان علي الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَهُ اللَّهِ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورٍ فاعظون وهجرون في المراجع واضربوهن واضربوهن أَقُمْنَ كُم فَلَتَمْضُوا عَلَيْنَا سَوِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا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 وبالوالدين بال sy'n والجان... ومن يقوم Wa Allahu não Wallace مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شديدا ولئن فَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَكُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ That's <laughs> it. Wel, no to gwna Fanolai sa 119. فإذا سجدوا لصَُّ مكَ وََّ خذوش الرَ وَأَسلِّ yw yeah ala <laughs> taq